Allah أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله استوء, اعتدلوا, استوء, اعتدلوا Allah أكبر Allah <تضحك> أكبر سوف اقدم على رساله للبنك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ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 الله اكبر الله اكبر الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَالْعَاديَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَ نُودِ